نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأزل التوراة والإنجيل وأزل التوراة والإنجيل مِن من قبله للناس وأزل الفرقان.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 112. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 113. لا إله إلا هو العزيز الحكيم 114. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 110 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 111. قد كان لكم آية في فئتين التقطا 112. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 لِلَّذِينَ التَّقَوْا عَن دَرَبِهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَأْتِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد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 111. الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 113. إن الدين عند الله الإسلام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 وجكف قل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والان من اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ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 ولئلك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 110. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه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 والله رؤوف بالعباد 113. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 115. قل الله والرسول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 129. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 110. قال يا مريم أنا لك هذا 111. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب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 119. في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا 122. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن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 111. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 112. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ 129. كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 111. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤده إليك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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة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 لا تَنَالُ بالر حتة توفق مما تحبون وما توفق من شيء فإن الله به عليم.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 وَلِلَّهِ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 113. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَّا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَن تُمْشُهَدًا وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ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 مَتِّي يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البينات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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 118. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون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 مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ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 فَتَأَلَّمْنَكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِهِ وَأَن تُمْ أَذِلَّهُ فاتقوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزلين بلا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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَضْرِبَ طَائِرًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 118. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين 119. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين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 وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 120. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 فَإِمَّا تَنَاهَوْا أَوْ قُتِلُنْ قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ 129. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 120. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 110. الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 119. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 110. ومأواهم النار 111. وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فسلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 110. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم مَا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 129. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة 117. قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 118. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 119. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور 110. إن الذين تولوا من 119. يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن أو قتلتم لا إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت تفضل غليظ القلب لا فاضو من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 115. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده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 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ول يعلم المؤمنين ول يعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو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 بل أحياء عند ربهم يرزقون 121. فرحين بما آتاهم الله من فضله 122. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 119 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 110 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة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 لا تبلون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور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 والله على كل شيء قدير 113. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 117 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 118 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 كم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذُفِي سبيل وقاتلوا وقتلوا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده خشنة الثواب.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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون